Well, so I... ثمم الله على قُل بهِهِم وَوعلى سَمْعِهِم وَوعلى أَضَ صَادِهِم لشَاوَةُ وَلَهُم عذاابٌ عَظين وَمِن الناساسمَ يَقُول آمن فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن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 فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغفرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل حين قدير الله الله أكبر الله أكبر الله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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تستقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم الا تجعلون لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورتهم مثله وجاء شهداء من دون الله ان كنتم صادقين اِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ مِّن كَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها طالدون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويحجدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير النظوب عليهم ولا الظالمين أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا يلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم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 وقلنا يا آدم اسكم أنت ودوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذن لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا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 عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله, الله أكبر الله أكبر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 فُرُونَ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُو بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فُرُونَ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنوا لأنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها, منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوهوا العذاب يذبحون أبناءكم يُذَبّفونَ ابن ل لاأكُم وَستحونَ لِساأَك وَفِيذالكُم بَلا أُم الغَذِكُ معظين وَإذ ََقَنا بثُم بَحرَفَ أَ جيَنَاكُ وَغَْفَناَا آلَ فِعون وَأَتُ تتننظُون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدمون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاختلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله الله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 وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّذْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنة أشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأتوا في الأرض مفسدين الله, الله, الله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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاجعلنا ربك يخرج لنا مما تنبك الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وثومها وحدثها وبصدها قال أتستبدلون الذي هو أجناب الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا بوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعنكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين أسدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قرزة قاتئين فاجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله الله أكبر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 لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسحي الحرك مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جرت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تفتمون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ قَشِيَّةٍ لَّا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله الله Ta-da. الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاج وقوموا به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعينون ومنهم أي didik وما يلههم مما يفتون فقالوا لم تمسنانا الا اياما نعدودة. كل استغفرتم ان الله عهد فلن يخلف الله هذا ان تقولون على الله ما لا تعلمون سيئ الجو احاطت به خطيئته هؤلاء فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك قيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ه بِن مغم ببينات وَغّ لناهُ بوش الفُدُ أذَقم جأَكُم ررسول بما لا شأَفكم بما لا ت فك تتبُم ففريق كََّ بج وَوكيق تفُون وَقالوا قُنا غم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم مِنْ من عند الله مخزق لما معهم مخزق لما معهم وكانوا منه قبل يستسحون على الذين كفروا فلعنة الله على الكافرين بئس من اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن يمزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على ويقفرون بما وراءه وهو الحق مصدق قبل ما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله وسمعوا. قالوا سمعنا وعطينا وأشرقوا في قلوبهم العزمة بكبرهم قل بئس ما يعمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآغرة عند الله طالقة ولن يتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم في الظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة وبما الذين أشرفوا يود أحدهم له عن مرها الفسنة وما أوصم تحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى, وهدى وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يفكر بها إلا الفاسقون أو كل ما عادوا عهدا ملو فريق منهم بل أكثرهم لا قولنا سوبة من عند الله صعيم لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعنا وقولوا منظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم kommen hört das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 اني فضل ظل الشوار السديد واتكفيهم من اهل الكذاب لو يردون قوم من بعد ايمانكم كفارا كفارا خلدتم في عناد انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 إلا من كان أودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أدخم لله وهو محسن وهو محسن فله آجوا عند ربه ولا خوف عليهم ولا عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذي لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه فيما كانوا فيه يختلفون ومن يعلم من انما ساجد الله لا يذكر في اسمه اي يذكر في اسمه وساعي خرابها الا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فدم رجل الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طالدون تجيع السماوات والأرض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 How many you've been on? للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت أن طهر بيت يا من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم السره قليلا ثم أصطروا وَأَرِنَا مَلَائِكَتَكَ وَاشْفَعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ مَن تَسَتَوَى الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُو عَلَيْهِمْ رَحْمَتَكَ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ولقد اصطهيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن تن لله انتم Come <laughs> سيلكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يطلن نار القذرى لا يموت فيها ولا يحيا قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه مفلا فلتغترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن الله لمن حبيبه ألا لئن سمعت عائدون لما اللہ علیہ فاعفو عنا اللهم إنك عفو وانتحفو العفو فاعفو عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزح الشرك والمشركين وذنب الأعدال الدين واجعل هذا البلد آمن آل أنكم إنه سائر المسلمين اللهم آمننا في أوطاننا وأطلح إنكنا وولا تغلوننا وأيض الحق إمامنا وولي أمننا اللهم نوفق لنا تحب وترضى وخل بنا وصيته للذر والتقوى وهجل إلى المطانة التي تدلوه على الخير وتعينوه عليه اللهم أهل علينا شعر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإيمان والتوفيق لما تشب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصياد والقيام اللهم ادعلنا بكي يصومه ويقوم به إيمانا واحتسابا اللهم تكلمنا لرمضان وتسلمه لنا وتسلمه مما متقبلا اللهم اجعل شهرا شهر حزن والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين لاسلام المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا ما خفنا في الدنيا حزنا وفي الاخره حزنا ثوقنا عبادا لنا ربنا ولنا ام تسلما ولم نتق وترحمنا لا يكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الزواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميثين لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن ودمعافاتك من عقوبتك وبكلم لا نحقه كما أم عليك أنت كما أتعيت على نفسك وصل الله وسلم وبارك على ربينا محمد وعلى آله وقحمه